ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّن ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلؤ أشدكم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 من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآقرة ذلك هو الخسران المبين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 بيناتهم وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة.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 وقهِرْ بيتَيَّ الْقَائِفِينَ والقائِمينَ وَالرَّكَعِ السُّجُودِ وَأذنَ في النَّاسِ بالحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٌ ليشهدوا ما نافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمات الأعوام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم مَن يَقضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيَوْمِ نُذُورَهُمْ وَالَّذِينَ يَطَّوَّفُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فجتنب الرجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَايِ فَتَقْفُهُ الطَّيِّرُ فَتَقَفَّهُ طَيْرٌ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين, والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم يوم يَقُونُ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا قُرْبَانٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كذلك سفرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن, ولكن يناله التقوى منكم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 ناس بعضهم ببعض لهدمة لهدمة صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 ويستعجلونك بالعذاب ولين يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعذون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرزق لا قد خلي يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لكفور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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَعُسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ